رجل يقول ادخرت مبلغا من المال لكنه لا يكفي للحج وأحتاج إلى تكملة المبلغ بقرض صغير فهل اقترض وأؤدي فريضة الحج أم أنتظر علما بأنه قد يأتي أمر وينصرف المبلغ المدخر إذا لم يجد الإنسان ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته هل يقترض ليحج؟ لا يجب عليه الاقتراض لذلك لكن يجوز له أن يقترب ويحد إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته وإن كان الاقتراض للحد منهيا عنه بدليل الحديث الذي رواه البيهقي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحد هل يستقرض للحج فقال لا والنهي الذي تضمنه النفي قيل للتحريم وقيل للكراهه ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء يأخذ حصيلتها شهريا سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومه الاشتراك ليؤدي ما عليه فالخلاصه أن الاستقراض ليس واجبا ولكنه جائز ما دام ناويا أن يؤديه والله اعلم